MAHLASA FETA MAHLASA FETA HADY LALTA HANU AALTA SHOFU JALSTTA OYA ZAHRTA SEMAGAU ZAHKTA BORISNA GUMAR YASHAR NABAR YALLA MAMITA HANI ZOOJTA BOSIHA AALA IDIHA BIDA لما يا كريم يبقى هالنعيم جه المصطفى هل عيشه صفى وجه الجهل بدر هل فرحه طول صلوا على النبي هذا النبي ذكر فاطمه توصل السماء والداه بعاد يبعد الحساد بالعتره نعاد فوق مع <تصفيق> معرسنا رضا <تصفيق> الله يحفظه والحلوه رضى والدنيا صفاء والله <تصفيق> احلى زفته ع دلالتها هل عالتها شوفوا جلستها ويا زهرتها اسمعوا ضحكتها سنغما اسحر النظار يلا ما مت هن زاجته <تصحر> بصيها على ايديها دي يا الله يا كريم يبقى هن عين جه المصطفى هل عيشه صفى وجه هذا النبي ذكر فاطمة توصل السماء والداحي بعيد يبعد الحسين في العترة تحفظ النعام معرسنا رضا الله يحفظه والحلوة رضا والدنيا صفا الشاعر ابو محمد الناجي